Uw هذه ادعو الى الله على al انا ومن en وسبحان الله وما انا من المشركين أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ونتبعه داو إلى يوم الدين أما بعد فمن دواعي السرور هذا الاجتماع المبارك مع إخواننا أستغفر الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير وأنا في الحقيقة يعني إذا رأيتكم يعني رجعت سنوات طويلة إلى هذه المرحلة. التي هي في الحقيقة من أمتع مراحل العمر بل هي أمتع مراحل العمر وآفاتها أن الذي فيها لا يحسن يعني أن يصدق هذا الكلام إلا بعد أن يجاوزه أنت الآن يعني عندك حالة ربما قرف من الامتحانات وضغط والفتن والظروف والصروف فتريد أن تخرج من هذه الحالة بأي طريق ولا تعرف أنك إذا خرجت منها سوف تتحسر عليها أن هذه تمثل مرحلة ذهبية من مراحل العمر والعمل في هذه المرحلة وكان السلف من قبل أن تنشأ الجامعات النظامية يعرفون هذا أيها الشباب اعملوا فما رأيت العمل إلا في الشباب هذه المرحلة فأنا إذا رأيتكم لا شك أنني أرجع إلى يعني تلك المرحلة وتلك المناشط التي كنا فيها وأحاول أن أعيش ما أنتم فيه الآن فأجد إن أنك تستشعر غربة وهذا يذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهذه الغربة أنت تستشعرها على محورين المحور الاول المحور الشخصي أنت في غربة مع نفسك في اغتراب بينك وبين المجتمع الذي تعيش فيه تشعر بكثره الضغوط ال ال ال كل أنواع الضغوط نفسيه ان شئت عاطفيه ان شئت اا عقليه ان شئت اقتصاديه ان شئت ناهيك عن الضغوط العامه السياسيه وكثره هذه الضغوط وشعور الانسان انه لا يستطيع ان يحقق لنفسه ما يريد من طموحات وأحلام ورغبات وامال واشراقات هذه تجعل عنده يعني نوعا من الغربة خاصة وهو يقارن بين المثال الذي ينبغي أن يكون عليه وبين الواقع الذي هو فيه إذا يعني قارنت بين المثال وبين الواقع تجد نفسك متقدما ولا متاخرا متأخرا متأخرا متأخرا فهذه وجيعة هذا شيء يعني يؤذيك لأنك تحب بفطرتك وبما اوتيته من معاني الايمان العامه تحب ان تكون كما ينبغي ان تكون ثم انك ترى نفسك يعني متراجعا اين هذه الهمم التي نقراها في القران من الاداب الساميه والاخلاق العاليه ويعني شان الصحابه والتابعين والسلف وهذه التوجيهات الرشيده التي نسمعها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المثل أنت بعيد عنها فيحدث هذا عند غربة فأنت تريد أن تعالج هذه الغربة هذا المستوى الأول ثم تفاجأ بأن هناك مستوى آخر أنت فيه أيضا أكثر عجزا وأشد غربة هو المستوى العام مستوى يعني دوري في بيئتي ومجتمعي ووطني و. عالم المسلمين وما ينبغي أن نكون فيه من يعني أدوات للتمكين وأسباب للنصر ونحن مؤهلون لقيادة العالم بالوحي الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه المعاني الكبيرة التي نعرفها جميعا أين نحن منها ونحن قوم يعني في زيل القائمة خارج التاريخ الآن نحن نسبح خارج التاريخ وال... عندنا كثير من صور التخلف ووسائل الضعف والعجز و... ومن الذي يعني يسعى في تغيير الواقع العام إلا يعني مثلك ومثلي من الشباب الذين وإلا لن يقوم بهذا الصغار ولا يقوم بهذا الشيوخ الذين يعني فندوا اذا لا يقوم بهذا إلا وانت أيضا تجد نفسك في هذا المستوى عاجزا ولا مش عاجز عاجز وعاجز وعاجز طيب هذا يحدث عندك اغترابا هذه الغربة في الحقيقة يعني لها ألم وأنت تريد أن تتجاوزها على المستوى الشخصي أولا وعلى المستوى الجمعي أولا ik heb te kardigelen, maar je het wet. Je het تمام. يعني نتكلم أتكلم شو على القضية الأولى. أنا لا قلت أن يكون الكلام محاضرة. أنا ما جئت أنا فقط جئت اللي بلغني أن عندكم يعني غداء وأنكم قد دعوتموني. أنا قلت والله فرصة يعني. وأكيد إن هذه معاني يعني فيها يعني نوع تشويق. وكنت ما تصورت ان احنا هنعمل جلسه كهذه يعني إحنا قلنا يعني حتى نتعرف على اخواننا لكن لا بس يعني الخيره فيما اختاره الله فهذه القضيه انا يعني اذا نظرت الى نفسي في ذلك الوقت اذكرها واذا نظرت اليك والى بوادر الحيره والغربه اذكرها ايضا كيف نزيل هذه الغربه على المستوى الشخصي يعني كيف أستشعر أنني خرجت من هذا الاغتراب وما يحدثه من آثار أليم على النفس. أن الإنسان كلما يعني عاين هذه المعاني أحيانا يحصل عنده نوع من الإحباط. إحباط يقول لا فائدة. يعني كيف تدعوني إلى الاستقامة والديانة وال. الرقي وطلب العلم واتباعه بالعمل والدعوه الى الله عز وجل وحمل الأمانة وتحمل المسؤوليه وان نكون رجالا نغير وجه التاريخ وانا ماشي في الشارع ارى هذه الفتن وهذه هذا العري وهذا التفسخ وهذا الانحلال وانا لا اكد ارى قدوه في يعني واقعي وانا ارى صور الغش وال والفساد الزمم وضياع الأمانات وأنا أرى وتعدد طبعا هذا طبور طويل أنت لا تعجز عن الحقيقة أن هذا الذي تشتكي منه هو نفسه ممكن يكون سبب العلاج أحيانا بعض الناس إذا رأى هذه الفتن وتكاثرت عليه بحيث لا طاقة له بها أين يذهب من النساء وفتنة النساء ومن الـ الـ الـ الـ الإعلام وفتن الإعلام ومن النوازع النفس وشهواتها ومن يعني الكسل والخيبة والعجز والضعف ومن الشيطان الكبير إبليس الذي يحرك هؤلاء جميعا ومن النفس الأمر بالسوء والهوى أحيانا مع كسرة الفتنة الإنسان يقول وجدتها لا حل إلا الاستمساك بحبل الله عز وجل لا أجد إلا أن ألجأ إلى الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله هناك لو فتحت لك يعني روزنة يعني طاقة نور أو فتحت لك يعني فتح قلبك لهذه المعاني تقول طيب أليس الله بكاف عبدة بلى الله عز وجل يكفيني حسبي الله ونعمل وكفيني ألم يكن الله عز وجل يعلم من قبل أن يخلقني ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير الله تعالى يعلم هذه الفتن وهو الذي قدرها لحكم ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ويعلم الكاذبين إذن هذه طبيعه الدار طبيعه الدنيا وطبيعه الانسان انه في صراع لقد خلقنا الانسان في كبد المكابده والمعالجه والمصارعه هذه طبيعة هذه الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح كادح إلى ربك كدحا كادح كدحا هذه طبيعة وله هذا لا تتعجب إذا كان هذا هو الحال هذا حال كل الناس عموما خصوصا في مرحلة الشباب مرحلة القوة بين ضعفين مرحلة التحدي والعطاء والطموحات و... يفاجئ الإنسان بصخور وليس بصخره واحد قد تتحطم آماله عندها فلا يجد مخرجا إلا الاستقامة الاستقامة فقط بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء وفي ضلاله عمياء تخيل موقف الدنيا أيام مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سواد أسود من السواد أكثر من نحن شايفينه هو في أسود من هذا؟ لا في كتير. أنت لم ترى. ده هذا يعني يعتبر رمادي فاتح. بالنسبة لل, لل... للوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي. ما فيش عند الناس وحي. طب انت عندك عندك القرآن لما يحكي لك شوية يعني تفتح المصحف تجد مصحفاً في راسكه وتفتحه وتقرأ أيام أيام الناس لا كان في وحي ولا رسل ولا شيء. ومع ذلك. وكان الناس منصرفين منصرفين إلى إلى شهواتهم وإلى أهوائهم وإلى ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين قانون الجاهلين القوي يأكل الضعيف ويغير بعضهم على بعض فيأخذ نساءه ويستحي أولاده يعني قانون ال وكان الناس على الصحابة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصعب ابن عمير أنعم فتن في مكة كل اهتماماته في انه يزبط شعره الجمهة بتاعته يتعهدها بتعرفين بال بال بال بقى الكلام ده كله مش محتاجين نشرح لأنه بيع الماء في حارة السقين يعمل ايه في شعره بنا اللي لك يعمل ايه في شعره يا راجل ويعمل ايه في حلته وفي هندامه وفي ما يعرف الا هذا وياكل ويشرب ويلهو ويلعب إذن هو عين الاحباط هو هذا لكن اول ما ظهر الوحي في حياتهم اول ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ظهرت القيم اول ما ظهر بيان ان الانسان جسم وروح ليس جسما فقط إن الإنسان تمد طبيعتان طبيعة بهمية وطبيعة ملكيه ليست طبيعه بهمية فقط يأكل ويشرب ويلهو ويلعب وينكح وي... لا ده في طبيعة تانية يرتقي قلبه ويستشعر يعني انشراح الصدر بالإسلام وحلاوة الإيمان ولذه المناجاة وبرض اليقين والأنس بذكر الله عز وجل هناك معاني أخرى يعني لا بد حصل عند الصحابة إيه؟ نوع من الاعتدال هذا الاعتدال قام بحل الإشكال الأول الإشكال الأول اللي هو على الصعيد الشخصي فبدأ يحس بأن الحياة جميلة وأن الحياة طيبة وأنه فحلا يستشعر معاني السعادة الحقيقية مع ان أهل الجاهلية وأهل الإسلام الكل متفق على حاجة واحدة يبحث عن السعادة لكن ما كان يجدوه الآن وجدها وجد فحلا من شرح الصدر فمن شرح الله صدره بالاسلام فهو على نور من الرب فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اتحلت المشكله الاولى وجد يعني عرف طريقه وجد قلبه عرف كيف يعني يأوي الى الله سبحانه وتعالى عرف طبيعه الدنيا وان الدنيا هذه يعني معبر يسير جدا وان القرار والاستقرار والحياه الدائمه الابديه هذه تكون عند الله عز وجل فعمل لغدي لغده ويعني وازن بين دنياه واخرته وحل كل العقد التي كانت في حياته اي قضيه صار لها حل بعدما كان عنده ثلاثين 40 قضيه بلا حل اول ما دخل الوحي في حياه العبد صار كل شيء له حل الشهوه لها حل ايه الحل بتاع ما من استطاع منكم بقى فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بص هو الان يصوم طيب ما هو بيصوم ما ده مش حل نهائي طيب في حل نهائي انه هو متوكل على الله ويدعو الله عز وجل ويصبر نفسه حتى يعني ياتي الفرج ومنتظر الفرج ويعلم ان الله عز وجل يعني قدير في فتره امتحان وانه لو صبر بعض الشيء يوشك ان شاء الله ان يعني والذي اخذهم منذ كان طفلا ووضعوا في هذه السن قدير ان يبلغ به الى يعني الحال والمرحلة فصار عنده وعالج هذا باهتمامات اخرى كثيرة حتى يعني تخف حده فساد الذمم والاخلاق عالجه كيف يعالج هذا باستبدال إحلال ينتقل من الصحبة الرديئة إلى الصحبة الصالح طيب يعني الكرب والهم والغم والحزن وال... الذي يعني يحيك في صدره أينما مشى وأين ذهب يعالجه يرتبط بالمسجد ويكون لي لحظات إشراقات روحية يجلس بعد الفجر إلى الشروق ويجلس بعد العصر إلى غروب الشمس يتأمل في خلق الله عز وجل في الدنيا والآخرة والجنة والنار طيب أي مشكلة تعرض لك حتى مشكلة داخلية في البيت تؤثر عليه خلافات بين الوالد والوالدة وبين الإخوة والأخوات وال... يقول يا عم هذه طبيعة الدنيا أنت حاول أن أنت توازن بين هذا وتسعى في فتح خط مع الوالد وخط مع الوالدة أو خط مع الأعمام والعمات والأخوال والخالات تجد نفسك فيه يعني إصلاح ذات البين وصلة الأرحام وبر الوالدين وأن تكون فاعلا مؤثرا تجد سعادة عجيبة حين تشعر وأصلا هذا معنى السعادة الشعور بخيرية الزات معنى السعادة أن تكون مقتنعة بنفسك إذا نظرت في المرآة ترى شيئا تطمئن إليه وترضى عن أدائه بينما أنت نظرت في المرآة هتعمل إيه؟ تعرف أتعملها سبهالك دي نعم. فهذه السعادة تقول الحمد لله أنا الآن أبصرت طريقي وأنا أعرف ماذا يعني علي وبالتالي تزول كل هذه المعاني ويحل ال... يعني معاني الرضا والأنس والوضوح وال... الهدف أنت تعرف من أين وإلى أين بينما قبل ذلك أنت ما تدري إلى أين يعني يكون المصير حل المشكلة الفردية إنما ينبع من هذه المفردات التي ذكرت يعني بعضها إذا ضبط يعني البصلة على الخط الصحيح وعرفت كيف يكون يعني لربك سبحانه وتعالى حق عليك تؤدي الفرائض والعبادات كيف يعني تعامل الـ الـ الـ تعامل ربك فيما يتعلق بالورد والـ والقران والمعاني التي كلفك الله عز وجل بها من الاعتقادات الصحيحه والعبادات السليمه والمعاملات المستقيمه والاخلاق القويمه حينها ستشعر بعلاج هذه المساله وانك صرت على الطريق تنتظر يعني خروجك من هذه الدار وهو سريع كما خرج الاجيال الكثيره التي قبلنا لي يعني تلقى ربك سبحانه وتعالى على الحال الذي يجعلك مؤهلا لان تكون من ملوك الجنه واكابر اهل الجنه مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فزت ورب الكعبه شوف الصحابة كده ال... ال... الواحد كافر كاد يعني يجن يفتن لما في بيك... بيقاتل المسلمين وبعدين طعن واحد في ظهره فالرجل خد الطعن وقال فزتها رب الكعب فالرجل التاني لانه مش عارف هذه المعاني حصل عنده ايه صدمة صدمة نظر ايه لاصحابه وقال السيف وقال ما فاز يعني وايه معنى فزت ده رجل ألست قتلت الرجل احنا قتلته وبالفوزت رب الكعب لانه بعيد تماما عن هذه المعاني الثاني عاش على الطاعه وعاش يحدث نفسه بالشهاده وبالجهاد كل انواع الجهاد وكل معاني الطاعه فلما شعر انه سيخرج من الدنيا الان وهو مطيع وهو مقبل على الله عز وجل غير مدبر وهو مستعمل في باب من اعظم ابواب الطاعات قال فزت ورب الكعب خلاص الدنيا هانت عليه وأقبل على الله عز وجل ورجا ما عند الله الثاني الكافر لأنه لا يعرف إلا حاجة الجسد لا يعرف روحا لا يعرف إلا معاني الطبيعة البهيمية لا يعرف ما معنى الطبيعة الملكية لا يعرف إلا الاستئثار بالدنيا والرغبة في شهواتها وبالتالي هو يعني يريد أن تدوم له الدنيا فكاد يجن ويفتن ما فاز يعني ما معنى فاز ألست قتلت الرجل يعني ما تمت قتلته فانه ما فاز كيف يكون الفوز الرجل على, على حساب ذلك الجاهل الغافل لكن عند المسلم الذي يعرف دوره ويعرف يعني طريقه ويعرف كيف يسير إلى الله هذا عد نفسه فائزا إذن قضية القضية الأولى الغربة الأولى بينك وبين نفسك بينك وبين بيئتك ومجتمعك بينك وبين قرابتك حتى في الاسره الصغيره تجد نفسك حتى على هذا المستوى يعني غير مؤتلف وغير منسجم هذا كله علاجه في الاستقامه حبينا نجمعه في كلمه واحده استقامه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة تشعر باعتدال المزاج وتشعر بأنك عرفت طريقك وتشعر بأنك يعني غير نادم على ما أنت فيه أنت اخترت الطريق الصحيح طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام وأهل السعادة أهل الطاعة أهل انشراح الصدر بالإسلام هذا الطريق أنت تحلف على هذا الآن ما عندك أدنى شك ما عندك قل إني على بينة من ربي أنا على بينة من هذا الطريق هذه البينة يعني وضوح الهدف وترتب أولوياتك على هذا وتعلو همتك وتعرف كيف يعني توزع أوقاتك وتنظر في حق الله عليك هذا يحل الإشكال الأول تصبح بعيدا عن هذه الغربة تزول غربتك وتنشغل بما خلقت له ثم تتوقف برها مع نفسك وتنظر بمنظار أوسع وأشمل تتأمل حال البلد وحال الأمة والصراع الحضاري بين الإسلام وبين الكفر وبين الحق وبين الباطل تجد ان المسلمين متاخرين جدا وان الغرب الان يعني يستعلي عليهم ببعض الاختراعات وبعض التقنيات وبعض الفروق في في الاموال والمظاهر التمدن والحضاره الماديه تجد اننا متاخرون على مستوى على المستوى العام وإن الإنسان يعني إذا خرج خارج بلاده يعني لا يكاد يعني يتشرف به إذا عرف ان هذا عربي ولا هذا مصري ولا هذا هذه أيضا تحدث وجعا ولا ما تحدث تحدث ألما تقول يعني أين نحن أين قومنا وأين بلادنا وأين أهل ديننا وأين حضارتنا الماضية فتتوقف عند قضية أخرى الاغتراب بالمعنى العام المعنى العام نحن يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا حالنا ما كان ينبغي لأصحاب الوحي وأصحاب الرسالة وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأشرف المرسلين ومن أعطاهم الله عز وجل هذا الوحي الخالد وأنزل عليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسول وأعطاهم العقول ما كان ينبغي أن تكون هذه النتيجة يتفوق علينا الأمريكان وهم قوم لا يضربون بأي جذور في التاريخ مجموعة أشجات جاءوا من كل بلاد العالم في أرض لسه من سنتين اكتشفوها ولا من كم سنة وهو برضه يعتبر سنتين وهو عمر الزمن مفيش ما يعني الحضارة لا تقص بب مئة سنة ومئة سنة الحضارة تقاس بألفها ولا لم يكن حضارة الروسية كلها عمرها 80 سنة 80 سنة قبل 80 سنة ما كانش في الشيوعيه ولا كان في يعني الاتحاد السوفيتي ولا روسيا ولا القوة ال... قوم ليس لهم يعني شأن رعاع ما رعاع ليس لهم طيب هؤلاء يسبقوننا وهؤلاء الأوروبيون الذين يعبدون الشهوات وال... وهؤلاء الهنود يعبدون البقر وال... والصين الذين لا يعبدون شيئا أصلا وال... والكوريين وال... يعني زبالات الناس سبقونا ونحن أصحاب الوحي وأصحاب ال... هذه توجع تقوم تنظر على المستوى طب ليه لماذا لا نكون نحن تبدأ تفكر في طيب كيف نخرج من هذا الاغتراب كيف نرتقي بأمتنا ومجتمعنا وبلدنا تبدأ تنتقل من المعنى الفردي إلى المعنى الجمعي معنى العام وهذا في الحقيقة يؤثر في المعنى الفردي ويغزيه تستشعر أن لك يعني قيمة وأن لك يعني معنا وأن عليك دورا وأنك صاحب رسالة وحين إذن تستشعر إن لا لابد من التغيير وحين إذن تنظر طيب التغيير على هذا المستوى اللي يبدأ بالتدريج بالتدريج هذا ننتقل من نفسي إلى الأسرة إلى البيت الوالد والوالدة والإخوة والأخوات والأعمام والعمات العيلة قبيلة بنيو فلان اللي أنت يعني منهم فين الناس؟ منهم من اللي يصلي ومنهم المتبرجة ومن وأكثرهم لا يعقلون كما هي عادة الناس تعمل إيه أحب الناس إلي وأقرب الناس مني أهلي وارحامي ودمي ولحمي وتاريخي وأسرتي يبقى لازم يكون في هذه رسالة لابد بد أن أبدأ في هذه الرسالة بالجمعة والجامعه والشباب والحي وال... هذه دائرة أوسعة لا بد أن يكون لي فيها أيضا دور طيب الوطن الوطن الصغير البلد الذي يجمعنا طيب الوطن العام المسلمون طيب الأوسع من هذا امه الدعوة نحن مبعوثون الله بتاعثنا شو بقى الناس التانية الصحابة من أنتم كلمة القذافي قالها العظيم عظيم الفرس لربيعي بن عامر وكان واحد مش من أنتم لبلد هو واحد ما تهزش من أنتم قال الله بتحسنه لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق ال ومن من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخر كلام مش متحضر ما بيحضروش الكلام لانه بيتكلم منين من قلبه وبيفتح قلبه ويتكلم هذه فعلا رسالة ما اهتز وهو يعني شاب غريب قليل ضعيف عادي جدا امام يعني جبار من جبابرة وصنديد من صناديد الكف وفي بلاده وفي يعني ملكه وسلطانه عزة الإيمان و... ومعاني الوحي جعلته كبيرا كما لو كان يقف أمام فقر من الفئران ولذلك في القصة لو درستها قصة مفيدة جدا ما هو داخل ما دخلش وقف قدامه كده يعني ضرب انتباه تعظيم سلام لا لا لا ده تعمد انه يهينه جعل يخرق ودخل لأن رستم قاعد في قبهة الملك وده رجل يعني من العرب والعرب دول ما ما كانوا يعرفون هذا فتعمد انه هو ماشي يخرق النمارق الموجودة بالناس بال... طبعا يا ابن الحلال انت بتعمل ايه هو كده انا جايلك وعليك زيما يعني عايز يقول لهم انا مستهين بكل هذه ماشي كده عمال يخبط وي... ويوقع ويخال كل هذا الزخرف انا ما يعنيني هذا الكلام انا جاي لحاجة ده انا سوف ارس هذا الملك الكلام هز إذا كان هزنا نحن النهاردة بعد قرون هز قال هؤلاء قوم ملهمش حيلة ملهمش هذه المعاني هي التي تجعل الإنسان يستشرف في المستقبل ويفكر بمعنى آخر غير الذي كان يفكر فيه فيخرج على المستوى الجمعي أيضا إلى نوع من التغيير والبعث والإحياء الذي ينبغي ان يكون رساله كل واحد منا في اسرته الصغيره وفي قومه بالمعنى الاوسع في كليته وفي الجامعه في الحي وفي البلد في المحافظه والقطر في المستوى العام والاعم من العام يحمل رساله ويحمل همما صاحب فكره صاحب هدف واضح يريد ان يسعى اليه قد يشوش على هذا المعنى دائما أن يقول فين الكلام هذا كلام كبير بس إحنا عادين فين إحنا عادين عدد قليل في مكان قليل وإمكانات قليلة وظروف صعبة يعود الإحباط مرة أخرى طبيعة الصراع هكذا تستمد هنا القوة من من نفس الحديث الذي بدأنا به البداية الغربة ليس فيها إشكال بدأ الإسلام غريبا رشاصم بدأ وحده تخيل وحده ليس معه أحد يوحد الله ولا كان مع أحد في البداية وحده أول ما أنزل عليه كان وحده ورجع خائفا لأنه غير معتاد للوحي ترجف بوادره ترعش وقال لامراته زملوني من أثر الوحي الأول مرة لما فجأه فهو في غاية الضعف وفي غاية القلة ومع هذا أول ما افاق تشعر هذه المعاني ده معنى جميل بدأ يستشرف له، بدأ ينشط له، بدأ يدعو من حوله، اثنين صاروا اثنين تخيل صاروا اثنين صاروا ثلاثة في تراجم بعض الصحابة قل لك كنت ربع الاسلام يعني واحد من اربعة كنا كلنا اربعة تشوف القلة بدأ الاسلام غريبا غربة يعني ايه لما سئل في بعض من الغرباء قال النزاع من القبائل يعني كل قبيلة يجي منها واحد تخيل يعني بعد سنة واثنين وثلاثة كان العدد لسه في مساحة العشرات سبع سنوات ولسه العدد بالعشرات أربعين واحد بعد سبع سنوات سبع سنوات دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر رقم أربعين في السنة السابعة هذا معنى الغربة عدد قليل واحد من بني زهرة عبد الرحمن بن عوف واحد واحد من بني عدي عمر بن الخطاب واحد من بني تيم أبو بكر واحد من بني هاشم علي بن أبي طالب تخير من كل قبيله يجي منها واحد وبعد الواحد يمكن يجي واحد نزاع من غربة ومع ذلك ما كانوا يلحظون هذا المعنى الذي نلحظه نحن الآن مع أننا الآن ملايين لكن القلب والمعاني التي تملأ القلب يجعله مرتبطا بالله عز وجل القضية ليست قضية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله المهم أن نكون على الحق وحينئذ بدأت الغربة تزول وبدأ كل الإشكالات المعاصرة في النفس أو بالمعنى الواسع تجد حلولا وبدأ الإنسان ينشغل بالنظر إلى الأمام والسعي والبذل وبالتالي بدأت الحياة يعني تضيء عندهم حتى غيروا وجه التاريخ وصاغوا تاريخا جديدا وبنوا حضارة جديدة نحن جميعا ندين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا المعنى في الحقيقة هو الذي يشغلنا الآن المراث الذي ولثنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا ائمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أزوب لذلك الماضي حنينا انت تحن لهذا الماضي ولا ما تحن؟ لو في واحد لا يحن لهذا الماضي كلنا يحن. طيب حتى يعني نكون صادقين في هذا الحنين لا بد من البذل ولا بد من السعي ولا بد من ال أن نستشرف لهذه المهمة وأن نقول نحن لها ونحن رجالها وهذا يحتاج إلى سواعد ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى أخوة ويحتاج إلى تواصل ويحتاج إلى احتكاك. ويحتاج الى يحتاج استفاده من تجارب وخبرات الاخري الاخرين ويحتاج يحتاج الى كل معاني الترابط ويحتاج الى عباده وتوكل ويقين يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا من اهم العوامل عوامل الثبات ان تكون صاحب عباده وصاحب معاني هذه المعاني هي التي يعني تشغلنا في هذه المرحلة من العمر كيف أقوم بحل الأزمة على المستوى الشخصي وأخرج من أسر الشهوات والشبهات وما أكثرها الشطن يلعب بك أحيانا لا تخرج من شبهة إلا إلى شبهة ولا تخرج من شهوة إلا إلى شهوة وقد تغير فتخرج من شهوة إلى شبهة أو من شبهة إلى شهوة وأنت ماشي في الطريق مفعول بك لست فاعلا الفاعل المفعول به مفعول بك يعني أسير وكلما عرضت أنت عارف بقى كلما عرضت إيه أنا نسيت الأبيات اللي أنا حتى إله نعم نعم أنت ماشي من شارع لشارع كده أين يذهب بك ليله ان مفعول به سيب نفسك لمن ياخذك لكن لو صرت فاعلا سوف تكون مؤثرا سوف تكون ايجابيا سوف تكون صاحب رساله صاحب همه سوف يعني يرى الناس انك مؤثر فيهم ولست متاثرا بهم وهذا مفتاح السعاده ان يكون انت المؤثر وانت المغير لست المتاثر ولا المتغير حينئذ ستعرف طريقك هذا على المستوى الفردي وسيؤثر هذا ولا بد على المستوى الجمعي وستبدا هذه يعني الافراد الذين لكل منهم يعني رساله وهدف وقضيه سوف نجتمع معا في بعض المناشط حتى ننهض بالبيئه التي حولنا حتى تبيض الدنيا من جديد وحتى يرجع يعني العز مره اخرى والعز سيرجع سيرجع شئنا اما بيننا لكن القضية هل يرجع على أيدينا كما نطمح ونحلم ونرجو أو أنه سيرجع على أيدي غيرنا هذه القضية إنما هو راجع راجع ما عندنا شك في هذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الإسلام ظاهر منصور لا بلغنا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل زليل يعني من شاء ومن ابى إذن نحن لا نشك في هذا ليس فينا واحد يشك في أن المستقبل لهذا الدين لكن الإشكال المستقبل لهذا الدين على ايدينا أم أننا نتولى حينئذ يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثل أعتقد أنه أجدر بنا وأنفع لنا ويعني اولى بنا ان نكون نحن رجال يعني هذا التغيير وصانعي هذا المستقبل الذي يرجى لكن تبقى عثرات وتبقى يعني عقبات تبقى عوائق وتبقى علائق وعوائد وصعوبات من قال لك أن الطريق مفروش بالورود من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجدوا هذه لم يواجهوا هذه العوائق ولم تقف أمامهم هذه العوائق وهذه الصعوبات وارد المهم أن تعرف كيف تخرج منها؟ من من المهم أن تعرف كيف تتعامل مع عدوك من نفس الأمارة بالسوء والهوى الغالب والشيطان الذي يتربص بك إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا أن تعرف كيف يعني تزيل هذه العوائد وتحطم هذه العوائق وتقطع هذه العلائق ممكن ممكن بالاستعانة بالله عز وجل والتعاون والتواصل بالحق والصبر ليس في هذا شيء عسير المهم أن تكون الإرادة أن تكون أخذت قرارك الإشكال كل الاشكال فإن بعض الناس يبقى مترددا إذا دعي إلى مجلس خير بين أهل صلاح ويعني في محضن الوحي وفي يعني موطن الهمم العاليات حضر واستمع ومحب لهذا لكن قد يدعى ايضا إلى مجلس يعني تخليط بين أهل تخبيط ويعني معاني الـ الـ فيجلس أيضا ويحضر وما زال يقارن وينظر وكأنه لما يأخذ قراره بعد هذا هو الإشكال لابد أن يكون الهدف واضحا لابد أن يكون أن وصلت إلى مرحلة أعرف ما الذي علي وما هو دوري وأقدر قدر هذا الدور وأعرف ما الذي ينبغي وأن اقوم وأبادر أنت الزمان يعمل فيك الزمان اللي لم تعمل أنت فيه فهو يعمل فيه يعني وانت نايم الزمان يعمل فيك هتنام كم ساعة هتنام خمس ساعات ست ساعات سبع ساعات الصورة إن انت نايم لكن الزمان نام معك ولا اقتطع من عمرك جزءا قد يكون هذا الجزء يعني جزءا كبيرا بالنسبة لما تبقى وقد يكون آخر جزء واحد نام وما أمشي إيش بيحصل بيصحو مات يبقى هذا الوقت الذي كان يعني خاملًا فيه كان الزمان بيعمل في الخواتيم ومات إذا أنت لابد أن تقدر هذه المسألة وبالتالي أن تنهض وأن تعود مرة أخرى إلى يعني ما ينبغي أن تقف على يعني المعاني التي ينبغي أن تكون مشغولا بها الآن نحن الآن في مرحلة صعبة وبحاجة إلى أن ننهض وبحاجة إلى يعني أن نعالج هذه الإشكالات الشخصية والإشكالات الجمعية وأنت ترى كثيرا من الناس من أهل الباطل يتجمعون ويتحزبون ويتجبهون ويسعون في محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأزلين فأين دور المؤمنين الذين يعني يتصدون لهؤلاء الإشكال أن كثيرا من الناس في هذه المواطن يغيب وينصرف ويستشعر الغربة وهذه الغربة يتعامل معها معاملة خاطئة فيضيع فيدعى إلى المعالي فلا يجيب ويبحث عنه في مواطن الحاجة فلا يوجد هذا الذي نريد باجتماعنا أن نعالجه حتى يبقى لنا من القوة ومن الحضور ومن التأثير ونحن لا نستحي من السعي في هذا لأن هذا مراد الله تكليف من الله الله بتعسنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعه الدنيا والآخرة اذا نحن نسعى إلى هذا الهدف ونحمل هذه الرسالة ونقوم بهذه الأمانة قد يبقى إشكالات وعثرات من السهل الجواب عن هذا كله إن لم تشغل نفسك بهذه المعاني أخطأت الطريق وضللت وتأخرت وتقدم الناس وأنت يعني بعيد سال تعالى أن يجمع القلوب على طاعته وأن يأخذ بأيدينا إليه وهذه فرصة ليعني التفاعل والال النقاش وإثراء هذه المعاني بما يعني نراه عندكم من ال من صور ال المشاركة قليها جلسة مفتوحة لا عز عايز, عايز يقول الكلام ده كله كلام جميل بس ده كلام نظري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 Tواصل. Zaag het toets. Eentje met de hond. Maar in de moeilijkheid de het toetsen. We De de het toetsen. de de بين طرفين ولا طرف واحد واحد بيتواصل مع نفسه تواصل يعني تفاعل تواصل بين طرفين فأنت طرف من الطرفين ولا مش طرف منهم ما دمت أنت طرف من الطرفين فأنت تستطيع أن تعالج هذا التواصل وحدك كل ما ارتعد الطرف الآخر أنت التين تذهب إلي إذن هي محلول. لكن اللي بيحصل أنت بتقول والله التواصل بتاعك ضعيف طب أنت قاعد فين والله أنا موجود في البيت أنا معكم على البيت اذا هب اننا سلمنا ان في اشكال في التواصل من الطرف الثاني اللي انت بقى هتقول عليه الاخوه المسؤولين والدعوة وال واحنا عايشين طرف كان زمان الصحابة ما فيش اي حد بي... ده هو شغال وحده ما فيش اي حد يستمد منه هذه ال... ال... الاعانات لقله الناس وضعف الاسباب بس و... احنا الان لكثره الاسباب عمليا كل واحد عايز كل ح... حتى التواصل عايز يجيله من طرف واحد لا أنت تواصل، إحنا إيه تواصل؟ أليس هناك اجتماع كل أسبوع درس في مسجد للتزكرة أظن يوم الأحد؟ بلا طيب لو قلنا اللي بيحضر منه بانتظام من أول الدراسة لآخر الدراسة يرفع أيده ولا واحدة يرفع أيده والله يا دنا كشف الصورة دنا بقول والله أنا متأكد في واحد يكذبني يقول لا لا لا لا لا ما عليش أنا أسف أنا بحضر من أول يقول أنا بتكلم بكل جرأ طب دي مش خيبة ولا واحد ده أنا بقول واحد طب واحد بس يقول لا لا لا ما فيه ولا أنت صاحب السؤال أول واحد بيجري بتاع التواصل ساعة الجد ما لاهوش أنا بقول بقول بانتظام كل واحد فيك راح مرة كل واحد فيك راح مرة مرتين لكن فين بقى الرجولة الحقة هن دا دا تواصل كل أسبوع من صور التواصل المحاضرات اللي بت المستمرة اللي بدأنا ندخلها داخل الجمعة من خلال الأسرة مين فيكو حاضر كل الأنشطة هتلاقي كتير منكم ممكن يكون في الكلية بتاعتهم ما بيروحش الناس بيروحن طيب من التواصل الارتباط بالبالالإخوة الأسبق منك اللي ممكن ده ممكن يفيدوك حتى في الدراسة بتاعتك حتى في ده ممكن يذكر لك ده ممكن يساعدك بأي حاجة ده ممكن يشرح لك لي بيرحش مفيش تواصل من التواصل الارتباط بالمسجد والمسجد له معهد شرعي مستمر معروه ولو يعني دروس أسبوعية ولو مقارئ بدل الوحدة اثنين وتلاتة وخمسة مفيش طب من التواصل ومن التواصل ومن التواصل ثم اشتكي من التواصل اشكال فين اشكال في الشخص نفسه احيانا يكون عندنا كلام مساحه الكلام عندنا نشاط فيها ومساحه الفعال ليس عندنا فيها اذا التواصل علاجه مش محتاجين نعالجه لانه موجود لكن العلاج عندك انت انت حاول ان يعني تقوم بحق هذا التواصل من خلال انا والله اغار, أغار على الدين واغار على الدعوة واغار على القيم واغار على يعني منهج اهل الاستقامه واغار على الاسره انه يقال ان في الاسره تدعوكم الى لقاء اسبوعي كل يوم احد بمسجد كذا وبعدين يجي واحد الوقت أنا عملت نفس مش سامعه ليه عشان يبقى غار يقول انا رحت مره ما لقيتش حد ولم قالها وجعتني فانا عملت نفسي بس هي جمع كان معنى أنه ما رحش ما فين التواصل هو ما جاش حد لأن أنتم ما بسجوش إحنا مش عاملين إحنا ممكن لو قلنا لبعض القطاعات الأخرى أن هم يروحوا هيملوا المسجد بس إحنا عملنا لقاء خاص بكم وأنتم لا تحضرون مشكلة عدم تحمل المسؤولية مع أن الإنسان اللي بتحمل المسؤولية مش شرط يشوف أنا هستفيد ولا مش هستفيد ده أنا ممكن أروح لفوايد أخرى أنا ساعات أكون ماشي في الطريق أزن علي الاذان دخلت المسجد لا أعرفه ولا أقصده بل أنا عندي موعد بعد الصلاة فأنا أريد أن اصلي وأمشي حتى أستقبل موعدي بعد الصلاة أفاجأ ان الرجل اللي صلى بالناس مسك المكبر وقال الحمد لله رب العالمين ويقول موعظه ولا يقول كلمه أو ما نبص في الناس ألاقي الناس كالعادة عايزين يقوموا كل واحد بيستني بس ايه ما هو عايزه بس مكسوف يوم فمستني واحد يعمل كان جاي راح وراه مع الناس كده اه ما انا اقول لنفسي والله ما انا قايم ده انا راجل كبير وشكل يعني باين ده, ده انا قمت خمسه هيوم وراه والله ما انا قايم طب والموعد خليك مع ان ممكن يكون الاخ اللي بيكلم عمال يخبط كلام يعني مش بلا فيه لغه ولا فيه ماشي نسمع وباهتمام ليه عشان يبقى انا قاعد عشان غيري كمان يقعد قد تكون في كلمة مفيدة يا ربنا ينفعني بها وينفع غيري يبقى مش شرط أن أقعد لأنني رايح طالب لا لا لا ده ممكن أن أقعد عشان عشان ما حد الشيقون لو الروح دي عندك تقول لها يوم لها روح كل مرة حتى لو الناس ما مرحيتش أنا آخر واحد عشان لما ربنا يسألني والله يا رب أنا الوحيد اللي كنت موظف فين هذا التحمل المسئولية هذا عند كثير من إخواننا غير حاضر فارجو ان يكون خلينا بقى مش عايزين جلد الذات عايزين ننظر وارد جدا ان احنا نغلط انا لا أقول ما ينفعش الانسان ما يغلطش بس الانسان الموفق لما يغلط يعمل ايه اي غلط والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم مش دي المشكله بس المشكله ايه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فانت اغلط وصحح ولما تغلط ثاني يا ريت تغلط غلط تاني. تغلطش نفس الغلط كل مره يعني احنا هذه المشكله خلاص فقضية التواصل جزاك الله قضية في غاية الخطورة بس علاجها ايه سهل جدا انتو عايزين اتعالج ولا مش عايزين اتعالج اللي مش عايزين يتعالج يقول لنا عشان اطلعوا من الله لان انا هنك... هنك... هكلف كل وقت تكليف هتدفع ثمن فاحسن لك اقول انا مش عايز اتعالج اللي مش عايز قضية تواصل تتعالج يخرج الوقت وخلينا اتكلم مع الناس التانية ولا واحد خلاص انا همسكوا يعني كلكم عايزين قضيه التواصل تتعالج خلاص بقى ده بالاجماع يبقى هنعمل ايه بسيطه كده هنتواصل بيننا وبين بعض انه ولا لقاء احد نغيب عنه الجموعه دي اللي عايز يرجع يرجع, يرجع انا موافق انه يرجع باللي انا مش داخل معاكم في ها عايز يرجع طيب يبقى احنا هنعاهد الله عز وجل على هذا هتكون بداية الانطلاق والله احنا أنا كنت في الجامعة في سنة 80 يعني عندي خبرات طويلة في العمل في الجامعة كنا أيامين في سنة 80 قبل مقتل مقتل السادات وحتى بعد مقتل السادات كنا بنشتغل شغل في الجامعة والله أحسن منكم كانت الأيام طبعا فيها يعني كنا بنبيت في الجامعة بنبيت نعمل معارض ونبيت فيها ونعمل أيام صيام وإفطارات جماعية داخل الجامعة كنا بنروح نتكلم في المحاضرات قبل الدكتور ما يتكلم طالب في الفرقة نفسها قبل ما الناس تتجمع المحاضره الساعة تسعة يجي هو من تمانية ونص يتكلم يجي الدكتور يقف يقعد استنى ما نخلص لا يجد مناصة إلا أنه يستنى ما هيعمل إيه لأن كل الناس دول بينهم من النشاط والحركة إحنا عايزين اللي بيتكلم ده مش عايزين عايز تتكلم استنى لما لما الشيخ يخلص مين الشيخ ده طالب في نفس المجموعه نفس الدفعه فا يعني انتم متاخرين كتير خلينا ننظر قدام بتفاؤل هنحلها ولا مش هنحلها نحل التواصل خلاص نعاهد الله عز وجل ان احنا لا نتخلى هو يوم الحد مستمر في الصيف يا دكتور احمد ولا انتم راسكم اتبرجلين من, من هو من مسكين مش عارف يقول اه ولا لا ليه هو, هو هو عايز يستمر بس يستمر ازاي ولا طيب انا يعني هستاذنه نخليه مستمر نقدر نخليه مستمر في الصيف كمان طب ما احنا لازم في الصيف نلتقي ويكون هذا المجلس وعدلي بقى الناس دي يعني دول ايه دي هنعملها في الصيف وكمان ترفيه دي يمكن يجو عشان أنا مش عايز الترفيه بس أنا عايز اللي اللي التواصل اللي, اللي هو يعني خلاص يعني ما هتبقى أوسع بس أنا عايز شوف أنا مسكك وانت وقت أنت بتقول لأ أنا توردت أنا مش عايز مش عارف أخرج منها أنا لو جيت أقول لا شكل يوحش قدام الناس بس أنا داخلي هنا تي المشكلة إخوان دي المشكلة فعلى كل حال أرجو أن التواصل ليس إشكالا بس أنت طرف في التواصل اتقل الله عز وجل في هذه الأمانة ولا نقطة من قبلك يعني أنت واقف على صغر ونت ما تقولش أنا واحد الشيطان بقولك هو أنت يعني تقول له خمسين واحد وأنا واحد منهم يا أمي تسعة وربعين من خمسين هي فعلا تبدو الكلام يبدو منطقيا لكن لما لقى أن كل الخمسين بيقولوا كده يبقى ما فيش ولا واحد يبقى كلنا خنة صارت خيانة هذا المسكين اللي راح مره مفيش غيرها وما حد زي اللي راح الجامع لا قافل هل بركه يا جامع نعم فهو معذور لا مش معذور اوعى تقول بقى معمين يقول المسكين ولا لا لا لا مش معذور انا لو مكانه هقول ياه لا لا لا لا, لا ده الناس دي كلها ما تنفعش ده انا هتقدم انا واقود هذه المساله وانا معايا سبعة 8 هبدا اكلمه واكلم اخوانا الدنيا واسعه احنا بنتكلم في ايه الجامعة بتاعتك فيها الكلية بتاعتك بس فيها كم واحد طب لو جم 200 واحد يتجمعوا على مطرب جاي و... ده لو مطرب جاي ولا لاعب جاي هيجي له هيجي له عدة آلاف انت رايح تسمع الوحي رايح تنصر الدين رايح تدل الناس على طريق الله متلاقيش حد دي يسوأ مين يتحملها دي فلا الذين ارسل اليهم ولا المرسل ما بنا هنقول ايه لما ربنا لك الشوارع كانت مليانه عري والدمغة مليانه الحاد والكتب مليانه فساد والاعلام مليان وانت بتعمل ايه في الكلام ده وانت عارف الحق ماذا تقول لكن لو انا قلت والله يا رب انا كنت حريص على التواصل ولم اتخلف يوما خلاص تعال انت كده aan het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het is een hele Het is een hele andere Het is een hele andere is een hele Het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het is een hele Het is een آه. يعني يعني كده كده دي شكوه عامة دي شكو عامة كلنا هذا الرجل أوه. أوه. يعني منسميها الإحباط يعني هو يشتكي يقول من الشكاوى الخطيرة إن الإنسان المنحنى بتاعه غير ثابت طارة يصعد وطورا ينزل يعني النهاردة مقبل يقول لك ايه انا معاك وعلى بالليل مش على بكرة على بالليل هيليها نفسه إنسان تاني خالص شخص مختلف تماما ولا كأنه هو الذي يعرفه حتى على مستوى الصلاة يعني ممكن ما صحاش الفجر فكثرت هذا اللي انتو بتسموه واقع كثرت هذا الوقوع بيخلي الإنسان يبقى خلاص يقول لنفسه نفسه ايه شوف بقى الزكاء بقى طبعا ده لمة شيطان تعدش بقى تعيش الدور وبتاع انت منتش نافع انت خربانا خربانا ده تعد تعمل نفسك انت مصدق الكلام ده ورواحل والجامعة والدعوة وال... يا عم يعيشها خلاص بقى خليك صادق مع نفسك انت كده هتتعب خليك انت منتش نافع روح بقى ايه الله يمعك حق كلام فعلا صح هو الشيطان لو زفر منك بهذه واخدها هو ده اللي هو عايزه ده بضاعة الشيطان الشيطان يعدكم الفقر فقر في كل حاجة من المعاني والقيم ويأمركم بالفحشاء والله يعدهكم مغفرة منه وتمشي مع مين بقى مع الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا ولا مع الذي يعدهم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومن الذي يملك في الحقيقة الشيطان يملك ولا خلقك هو اللي ربّاك هو اللي, اللي أعطاك هو اللي من عليك هو الذي يملك يعني حياتك ومماتك وأخرتك ولا الله عز وجل طب إذا كان الله عز وجل يملك هذا طب تقولي بس أنا مستحي من ربنا كل ما, أو ما. طب وعندك حل تاني في الحديث أذنب عبد زنبا فقال ربي أذنبت زنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي شوف ربنا عز وجل كريم رضي منك بهذا اذنب وارجع ثم أذنبه زنبا آخر وكأنه نفس العبد وربما نفس الزنب فقال هيروح فين هو فت الشيمين شمال ما فيه قال ربي أزنبت زنبا فاغفره لي فعاد الله المسيح قال علم عبدي أنه ربا يغفر الزنب ويؤاخذه منه قد غفرت لعبدي ثم عاود الرجل الزنب تالت مرة قال ربي أزنبت زنبا فاغفره لي فقال نفس الكلام وقال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء يعني ربنا لا يمل حتى تمله انت مدام بتغلط وبترجع يبقى خلاص توشك في مرة وانت بتغلط وبترجع ان ربنا مدام انت حريص هيقبضك على الغلط ولا على الرجوع انت ظنك ايه في الله فما ظنكم برب العالمين يعني واحد كل ما بيغلط بيرجع بيغلط بيرجع بيغلط بيرجع ربنا بيده روحه هذه المعاملة تقابل من الله بأنه يقبض على الحال اللي هو بيعص فيه لا والله أبدا مدام هو كلما أذنب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ربنا يعمل إيه لا ربنا هيطلعوا منها على أحسن لكن مين بقى اللي عنده إشكال اللي بيحل بالحل التاني أنا مش هكون منافق يا سلام شوف استخدام الألفاظ مش هكون منافق يعني مش هقول ها... يعني مش هقعد كل شوية اروح واجر امال هتعمل ايه ده انا أروح على طول مش هاجي ثاني هو كده ما عادش منافق يعني انا هحل المساله وبطل صلاة ولا داخل المسجد ده تاني. ليه اصلا مش عارف اثبت طب تقوم يعني تذبح ت... نفسك ولا تحاول ان انت تصبر والطاع عايز اصبر وتحاول ان انت تشوف من اين اتيت وتعالج الاشكالات احنا اكبر اشكالاتنا الفراغ احنا كلنا فارغين لو انا عادت اتظاي املى الفراغ وارتب نفسي بين العلم وقراءه القران والعباده وصحبه الصالحين ومجالسه يعني اهل الفضل والتفكير في الهمم العاليه وازاي ان أنا يعني يكون لي ورد في في, في صله الارحام والاصلاح ذات البين وخلاص مش وارد انك تقع انت بتقع ليه انا اقول لك تقع عليه. عشانك انسان فاضي ماشي في الطريق ماشي فاضي ما تفكرش في حاجة عرضت لك فتنه مشيت وراها تزينت لك دفعت الفاتورة ما هذه الفتنة تعمل تنظر تنظر تنظر لحد معينك اتعمت بالإيه وقيرتك حصلت حاجة ده واحد ذهب عندما محل الكباب وقعد يعني يستنشق وهاجت وفي النهاية مش, مش هيعمل حاجة طب ما كنت لكن أنا أتخيل واحد تاني ماشي مشغول ماشي يقول إيه أنا والدي في خلاف بينه وبين عمي وأنا لازم احط مشكلة للمسألة دي أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن مين فيهم الأسهل ماشي بيكلم نفسه والله أنا والدي أسهل شوية وانا ليه تأثير عليه أكتر ما أنا ممكن أأثر على والدي واخده وأحتلع عليه قلت تعالى نزور عمي وهناك أفتح الموضوع ممكن أذكرهم بأهمية الأرحام وأهمية التواصل وإن إحنا هنموت وال... وماشي بيقولي الكلام ده عرض امرأة عريانة هيبصلها ده انا عمال افكر في حاجات عاليه قوي ولا والله لن تتاثر صاحب القيم قيمه تشغله لكن واحد فاضي لو عرضت امنا الغوله سوف يجد فيها يعني شيئا مجرد انها انثى لابد ده لو عرض رجل وظنه انثى تتحرك شهوته صحيح ولا لا والله العظيم لو عرض رجل وانت ظننت ان هو انثى الفراغ اياك والفراغ حاول تكون انسان ايجابي عندك معنى وما تخافش انك تقع وقع وقم وقع وقم هتيجي في مره ربنا عز وجل هيثبتك بس انت مش مش مش اشكال ان الواحد يسقط وان الواحد ي... لو لم تذنبوا لاتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله اذا ده شيء طبيعي ده عنده وعنده صحيه ليه بتنزل عشان ما بيشحنش مش دائم الشحن انا اتصور ان حضرتك وانت الكلام الجميل ده اتفقنا خلاص اتفقنا ما عندناش بقى كلام معانا في الاتفاق طبعا ان احنا كل يوم حد في الموعد الاسبوعي هنحضر كل ما الهمة هتنزل هتحضر هتطلع تاني هو التلفول لما بيخلص مش بتشحنه وبتشحن لو انت خليته كده من غير ما تشحنه هيبقى زي ما فيش فد بينه وبين صح ولا فانت حاول تشوف ازاي استديم المعاني حتى لا تسقط مني نعم طب احنا مع هو الشخص هو نفسه ما بيستمرش في طريق يوصل معين أو عنده هدف هو مش يوصل. جميل بيقول لا ده انا هتصور ان انا ممتاز وعندي رسالة وهدف وكل حاجة عندي واضحة والعيب مش عندي العيب في البيئة المحيطة بيه ايه رايكم في هذا الكلام انا عايز تطلع عن نفسه زي الشعرة من العجينة قول مش انا السبب طبعا الكلام غير صحيح اولا نقول عليه ان يحدث بيئة اخرى غير البيئة الرديئة وهو البيئة في الجملة بيئة رديئة انت معايا انها رديئة اه ومحسبنا ليه تقبله معايا جميل طب ما اسعى في احداث بيئه اخرى والبيئه دي ممكن اعملها باثنين ثلاثه اي واحد 2 3 يملوا عليه حياته انا احتكيت على مستوى معين وجدت ان الدنيا سوداء قلت خلاص انا هبدا من جديد وافتش في اصحابي ونقي واحد واحد بلاش ده بلاش ده ده تعال انت ادي واحد احطه في دماغي او ده مناسب ليا وكمان ده بلاش وده بو... طلعت بوقت عارف لو طلعت بواحد بس وبدأت احاول يعني ان احنا نتعاون على برنامج معين ثم لو انت صادق فعلا ان انت من الاول ما فيش العيب مش منك هو انت اللي بتصنع البيئة وانت اللي بتغير البيئة هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث في اي بيئة هل كان هناك اسود واسوء من هذه البيئة هو الذي غيرها حتى بيضت ونورت صلى الله عليه وسلم إذن أنا مطالب لو كنت صاحب مشروع وصاحب همة وصاحب هدف وصاحب رسالة أنا مطالب إن أنا اللي أؤثر فيه لا أتأثر طول ما أنت بتتأثر بالبيئة بالاشكال عندك في الحقيقة وإلا أنت لو كنت يعني قويا لم تتأثر بالبيئة وأي واحد في بداية التزامه بيبدأ يحس بهذا هو التزام صادق هو مؤثر وغير متأثر مؤثر في من حوله ولذلك من حوله يخافون إذا جلس معهم خلاص لكن إذا كان هو منقوص الالتزام ممكن يتأثر سيدنا يوسف عليه السلام لما وضع في بيئة أجارك الله لو, لو فهمت تصوير القرآن للبيئة بتاعة نساء القصر وحجم الشهوات والتفكير في مجموعة نساء بيتخانقوا على رجل ده كلام ده ولا في الأيام دي فلما سمعت وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفس الخبر طلع قد شغفها حبا اننا نراها في ضلال مبين فهي كمان فهمهم انتم زي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا يعني مجالس من مجالس الملوك واتت كل واحده منهن سكينا شوف الكيد وفاجئتهم بالمفاجأة اللي ما يعرفوهاش إن يوسف أوتي شطر الحسن ومجتمع النساء ده كله كان مليان إيمان لا مليان شهوات ما يعرفوا الإيمان وقال تخرج عليهن بما أنه يعني مملوك عندها فلما رأيناه كل واحدة ما حصل لها زهول ونزلت بالسكين على يعني يدها قطعنا أيديهنة أكبرنه فلما رأيناه أكبرنه ما رأيناك اليوم وده الحاجة اللي هي يعني ما ليقلبه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم لم تستحي قالت فذلكن الذي لومتن بتلموني أن أنا يعني عملت فيه كذا وطلبت منه كذا ولقد راوته عن نفس أنا بعترف ومش تسكت ولئن لم يفعل ما أمره أنا لسه مصمم على نفس الهدف ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا من منصة وهم معها إيه رأك في البيئة دي موجود الآن بهذا يعني الحاح موجود بس بهذا الترتيب والتنسيق والإجماع لا ده إحنا الآن عندنا في ناس أصحاب قيام الناس بتقول لا مش كل الناس بتقول لا مش كده طب لما وضع يوسف في وسط هذه البيئة تأثر بها ولا أثر فيها هو فرض واحد شوف الكلمة انت الحد النهاردة لما تسمعها قلبك بيهتز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوي إنه لا يفلح الظالمون سجن أروح السجن قتل أروح القتل أنا جاهز يوم الاطراف الأخرى تشعب بالزل والعجز والقهر ولما حملوا سيدنا أبريب ألقوا في النار وهو فرض عمل ايه بس لجأ لجأ الى الركن الرقيب. قال حسبي الله ونعم الوكيل فاحنا عندنا تجارب كثيرة لو احنا ابصرنا فالاشكال لا يبقى الاشكال عندك لو انت فاستمسك بالذي اوحي اليه اي بيئة مهما كانت انت اقوى من البيئة ليس بنفسك انت ضعيف وانا ضعيف لكن انت بالله هي معادلة يا اخوان معادلة في طرف حط فيه اللي انت عايزه من الشر والطرف الثاني انت لوحدك مسكين اكيد ان البيئه اقوى منك طيب لا تنسى ان الله عز وجل معك اذا يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا من كان الله معه فمن عليه انت دارس رياضه ولا نستلف واحد من جنبها نستلف واحد من جنبها مش محتاجة. مش محتاجة لو انا احرزت ربي خلاص كان عمر بن عبدالعزيز في أول خطبته كان يقول أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف يعني تقوى الله خلف من كل ما عليك أي اللي فاتك ومن يتقوى الله يجعل له مخرجا مخرجا باء من البيئة والعجبتك الله حضرك حالك افضلك الأمر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 en kregen we gingen we werkten we we werkten we gingen we werkten we gingen we we gingen we werkten we gingen we werkten كان بيرفض له مثلا يوقف معنا او بيرفض اللي احنا مثلا ايه يعني ايه نخلق منه العمل اللي هو مثلا يوقف ورانا عشان تحني مثلا لنا هدف كذا مهي طب فين الاشكال بس عشان نعرف هو احنا ال... احنا كنا مشين في العمل التطوعه تمام و الانتخابات الاتخابات احنا فوزنا نائب الاسطحة افرق التالي اه جاء مشاكل كتير بحس بحيث احنا الكلية مش رضية تدخلنا وليكن الناس تيجي احنا نجيب لك مثلا واحد يعلمك الملكة الكالقه لا يقول لك احنا ما نجيبش هل دهوله مش فاضية الحاجات دي نيجي نقول للطالب طب تعالوا نقف نعمل وقفه طيب الاشكال انا انا فاهم التجربه والتجربه فيها مرارة الدكتور عندنا يعني سلطه حاكم طيب جميل انا مسلم بهذا كل كل دي عود نفسك هو انا يعني خلاصه الاشكال ان دي عبارة عن ايه انا بسميها يعني مراحل تجميع الخبرات تكوين الخبرات انت لسه بادئ فمع البداية وقفت صخرات أمامك هذه الصخرات أحبطتك انت قلت خلاص انا اشتغلت مش نافع الشغل ليه مشاكل الكلية ومشاكل الدكاترة ومشاكل الاصحاب ومشاكل البيئة والمشاكل العامة السياسية والمشاكل العامة الإجراءات القانونية عود نفسك ان انت لا تنزعج من كثره الصعوبات شيء طبيعي ان الدنيا مليئه بالصعوبات بس اهم شيء ان أنا إزاي اكتسب خبرات للخروج من هذه المازق احسن شيء يعينك على الخروج من هذه المازق العمل الجماعي العمل المؤسسي اللي يخليك تعرف إزاي تعالج اللي انت, ب... انت مبتدئ ومبتدئ في الطريق ومبتدئ في العمل ومبتدئ في الكليه ومبتدئ في الاتحاد ومبتدئ لا بد ان أنا الانسان العاقل يبدا من حيث انتهى غيره يبدأ يشوف مين الناس وعشان كده استغلال الآن الفرص المتاحة الدعوية من خلال الدعوة من خلال الأسرة دي كانت كفيلة لو أنت استعنت بيهم في فترة من الفترات هي تعالج هذه المشكلات فأنت بس يعني خفف من حدة الإحباط وابدأ تاني أنت لما بتمشي وبعدين بتقع بتستوطن المكان اللي أنت وقعت فيه يعني وقعت وماشي شارع البحر فتعثر دوارد على أي حد أنت عمرك ما وقعت وانت ماشي عمرك وقعته أنت ماشي؟ وقعت ممكن لو ممكن فهون أنت بيحصل في تمرين ماشي وقعت في التمرين. لما وقعت في التمرين، تا تمرين إيه؟ أنا أنا خمسة مرات. طي جندو. مواعث تمرين طي جندو في في الـ في الـ في, الـ في هذا الركن نمت فيه، وما قمتش تاني لحد يوم القيامة، ولا أمتي تاني؟ نفسك. أنا. أنت وقعت في العمل اللي في الجامعة. أمتي تاني وثالث ورابع وحاول إن أنت يعني تواصل يعني عود نفسك توظف تجارب الفشل إلى تجارب نجاح عود نفسك تستفيد من أخطائك تستفيد من خبرات المحيطين القضية في غاية اليسر بس ابعد عن نفسك عشان تبعد الإحباط ما تشتغلش لوحدك تعال للناس اللي هم يعني أسبق منك وخاضوا هذه التجارب بنجاح يا إخوانا ساعدونا إزاي نعمل كذا وكذا وكذا وكذا أنا على كل حال يعني إخوانا بيقولوا ان الغداء وضع فأنا يعني إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء أنا أرجو إن شاء الله إن كلنا وإننا خلاص اتفقنا أنا خدت منكم أنا انتزعت منكم النهاردة يا دكتور احمد إحنا اتفقنا إن المجلس بتاعي يوم الحد ده عهدنا الله عز وجل إن هذه المجموعة كلها وفيش واحد منهم قد خارج الموضوع إنهم سيحضرون وبتالي تكون نواة قوية جدا لل... لو في واحد عايز يخلع كما يعني يقولون محدش خلع اقتراح ناخد رهن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> احنا هناخد رهن يعني اعلى شويه من 10 جنيه